إِنِ التَّقَيْتُم فَلَا تَخْضَمُنَّ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَقِرُّوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى 112. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله 113. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا 114. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله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 119. والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم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 119. واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى 110. فلما قضى زيد منها غطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج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 112. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين 113. وكان الله بكل شيء عليما 114. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا 112. وسبحوه بكرة وأصيلا 113. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور 114. وكان بالمؤمنين رحيما 115. 112. وأعد لهم أجرا كريما 113. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا 114. وداعيا إلى الله بإذنه 119. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا 110. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله 111. وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكح والمؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها 114. فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا 115. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك. وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا آتَاكَ أَفَأَنْتَ أَبَاهُمْ ۖ إِنَّ أَبَاهُمْ هُوَ أَوْلَىٰ بِهِمْ فِي الدِّينِ ۚ وَلَكُم الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ 117. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين 118. قد علمنا ما فرضنا عليهم فيه ازواجهم وما ملكت ايمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما